أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تريس البر قوم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بالراء ان enfant 阿曾 والمساكين وابن السبيل والساكين والزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسا وَلَا نُنَفِّرُ كُلَّمَا نُصْرَفُونَ Yeah, right. sir uh -huh. Sal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 قصل <تصفيق> <تصفيق> ال <تصفيق> <تصفيق> al أَمَنْ خَافَ مِن مُّصِيبَةٍ جَنَسَّأَهُ أُفٍّ مَن طَأْسَ لَحَثَ بِنَهُمْ فَلَا إِسَ tamam Yeah. Uh -huh. Thank you.